فقام ابن ام مكتوم فقال يا رسول الله اني رجل ضرير البصر شاسع الدار يعني بيته بعيدة وبيني وبين المسجد نخلا وشجرا وان المدينه كثيره الهوام والسباع ولا اقدر على قائد كل ساعه قام له فقال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر يعني أعمى شاسع الدر بين وبين المسجد نخلا وشجرا يعني لو كان الطريق مبسيط بلا شجر الأعمى يمشي ولكن الشجر والنخل صام على الأعمى يمشي فيها قال وإن المدينة كثيرة الهواء والسباع ولا اقدر على قائد كل ساعة يعني ليس لي قائد يقودني لوقت كل صلاة قد أجد هذه الصلاة ولا أجد الصلاة الأخرى قائد وفي رواية قال يا رسول الله بأبي وأمي أنا كما تراني قد دبر السني ورقع عظمي يعني ماذا يعني شباب كبير في السن قد دبر السني سني ولدت الشباب ذهب ورقع عظمي ليس عندي طاقة وذهب بصري ولي قائد لا يلائمني قياده إياي يعني قيادته إياي لا تلائمني أجده في ساعة ولا أجده في ساعات فهل تجد لي رخصة أصلي في بيت الصلوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع المؤذن في البيت الذي أنت فيه قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجد لك رخصه ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاه في الجماعه ما لهذا المشي اليها لاتاه ولو حبوا على يديه ورجليه ما يستطيع المشي الا يحبوه لو يعلم قدر الاجور التي عدت له عند الله لاتاه ويحب ما يستطيع المشي كم عذر قدم هذا الرجل كم عذر ستة عذر قال قد دبر السني ورق عظمي ضرير البصر شاسع الدار بيني وبين المسجد نخلا وشجرا وان المدينة كثيرة الهواء والسباع ولا أجد قائدا يلائمني ما كان الجواب ما الذي كان الجواب من الرسول ما اجد لك رخصة فكيف للشاب القوي أن يتخلف عن الجماعة وأن ينشغل بغيرها لا يفعل هذا إلا إذا هانت على الإنسان صلاته وإذا هانت على الإنسان الصلاة لم يبق له من دينه شيء